Bismillah al-Rahman wa siddu an sabiilillahi, azal a'maluhum. Wal-Ladin amalu wa amilussalihati wa amalu bima nuzul 'ala Muhammadu, wahyu al-haqbir wahbim. Kafiru anhum syyaatim wa asla habaluhum.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 فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَانِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ وَبَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَرْضُو كَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ يَاكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ شَدْوَةٌ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ أَمْ لَنَكُنَّهُمْ فَلَا نَصْرَ لَهُمْ أَفَمَنْ Surah al 109. من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسطر Allah yang وَاَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورًا 119. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرار الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا 121. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْوَانَهُمْ 122. ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم باسم ماهم 123. ولتعرفنهم في لحن القول 124. والله يعلم أعمالكم لَنَعْلَمَنَّ الجَاهِدِينَ مِنھُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا مَّا عَلَيْهِ شَيْئًا 119. وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا فَلا تَنُوهُ وتَدْعُو إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتَ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعْكُمْ ويبخلوا ويخرج أرضانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنيم وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِذِ الْقَوْمَ الْوَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُونَ